هذا هو الشريط الثالث والخمسون من تفسير سورة آل عمران. ماذا قال؟ لو أطاعونا ما قتلوا. لو أطاعونا ما قتلوا. بأي شيء طئونهم؟ بعدم الخروج لأن المنافقين أشاروا بعدم الخروج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من المؤمنين أبوا إلا يخرج. وفي هذه الطريق انخزل عبد الله بن عبي ومن معه بثلث العسكر تتخلفوا العياذ بالله ولهذا قال لو أطاعون ما قتلوا وفي قراءة ما قتلوا بالتشديد على سبيل المبالغة نعم لأنه حصل في الذين سشهدوا حصل فيهم تمثيل مثل حمزه رضي الله عنه، فإنه مثل به حتى أن هندا بنت عتبة أخذت كبده وما ضغطها، ولكن لم تستطع أن تخذمه، ما بلعتها، نعم، فنقول قتلوا بناء على أن هذا التقتيل فيه مبالغ فيه. لما فيه من من المثله أما وقتلوا أمرها ظاهر لو طاعون ما قتلوا قال الله تعالى قل يعني يا محمد لهؤلاء فدرو عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين يدروا بمعنى ادفعوا يعني هل أنتم لما تخلفتم هل أنتم نجوتوا من الموت الجواب لا إن كنتم صادقين فادروا عن أنفسكم الموت إذا جاءكم الموت لا يستطيعون هذا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الموت نعم وقول إن كنتم صادقين هذا من باب التحدي يعني إن كنتم صادقين في أن من تخلف لا يموت فادفعوا عن أنفسكم من الموت والجواب ألا ما جاء الوقت أدرش استلاه في استلاف بالفقه فقط، هاه؟ في جمع دروس، بعض الدروس ترى سلتها بسيطة يا جماعة، هاه؟ تقرأ خمس دقائق وحن يقول لا إيه؟ نكمل له طيب، نخ بالفترة وعن أنفسكم الموت أيد فو إن كنتم صادقين والجواب انهم لا يستطيعون ذلك. وفي ختم هذا هذا التحدي ادروا بقولهم كن صادقين تأكيد كذبهم في قولهم لو أطعونا ما قتلوا يعني هم لو تخلفوا فالموت سعيته والله أعلم يا عبد الله نعم لا هو قصد يروح ال ال ويقول طلّق لا ما ما ما يصير طلاق قاصد أبداً قاصد خصما عليه هو قاصد أن فراراً فرار من الط قاصد أن من الطلاق ولكن ما يعني الآن هذا الموسم لو سألته هل طلقت باختيار لا لا يريح نفسه يريح نفسه بأن الأصل عدم الطعر ما بدل ما يعتبر نعم أي خسار الكفر يعني لشية مكفرة مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس وما بيهم كفر الطعن في النسب والنياعة على الميت هاتان خصلتان صفات أو عمل لا لا ترك الصلاة كفر أكبر مخجأة من الله لأن في أدلة ما هو أصفر لا هو كفر أكبر لأن في أدلة في أدلة من القرأ والسنة نعم الذين قابوا بإخوانهم قل إلا إخوان في النسل أو إخوان الملافقين ظاهروا من قلنا إن بعض العلماء ظاهر إخوانهم في النسل والصحيح أنه إخوانهم في الظاهر لا ما قتل أحد من المنافقين ما قتل أحد من المنافقين كل الذين استشهدوا في أرحاد نعم. نعم. في ارض كلهم مؤمنون خلاص نعم يا بسم الله المنافقين على نعم في حال ظهور الإسلام ظهور الإسلام نعم, نعم. حتى بداره الإسلام ضعيف <تصفيق> نعم يظهره الكفر هنا صحيح نعم إيه نفسك لأن جميع المعاصي كلها خسر كفر كل المعاصي كفر كما أن جميع الطاعات إيمان لكننا لا نطلق على كل المعاصي إنه كفر إلا بدليل لي شيخ من صاحب بس هم يخرجونه من الايمان لا تظن أنه في منزلة بين منزلتين يعني بين منزلة الكمال والنقص لو كان هذا مرادهم لكان صحيح لكنهم يخرجونه من الايمان مر أو في الآخرة في النار. لكننا نقول المنزلة بين المنزلتين التي تولد. <تصفيق> <تصفيق> لا نوافقهم عليهم. لكن لو قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين بين المزية الكمال والمزية النقص، كنا صحيح. نعم. <تصفيق> نعم. معلوم، لا بالشكل، لأن الحدث فعل والمحدث حتى لو أكره المحدث على على أن يحدث وأحدث أنت قضوان لأنه, لأنه سبب أما, أما الطلاق هو موكول إلى اغتيال الإنسان إذا نكحتم ثم طلقته أما الحدث فإنه سبب مرتب عليه نوع يا mercy nein حق الغير لا العدوان على الغير حتى لو لو هو جاهل العدوان على غير ما اعذر فيه لا بنسي ولا بجهل ولا نسيان ولا اكراه حتى لو أقره إنسان شخصا على أن يضرب شخصا، فإنهم يؤخذ به. إيه المراد القول ال اللي يتعلق بنساء النفس؟ ما لو واحد يسب وشخص وأنا ما قصر، أنا عرضته أنا مدحه. نعم ما نتفق. إيه لكن الأصل هو فياد الزوج. أصل أنه يد الزوج صحيح أنه تعلق حق المرأة لكن المرأة لو قالت لا أطلقني لا لو قالت أنا لا أهد الطلاق وطلقها فلا هو ذلك في يدي نعم كنا أن العصياء من خسال الكفر نعم الله سبحانه وتعالى فرق بين العصياء من الفسوق نعم وقرع يريكم الكفر والفسوق والعصياء نعم وفرق بين هذه يصير عن العصياء ليس من خسال الكفر بأن في هذه الآية هناك كلمات إذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى وإذا ذكرت وحدها صار لها معنى فمثلا الإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى وإذا فرد أحدهما صار بمعنى واحد فإذا قال كفر وفسوق وعصيان أو فسوق وعدوان أو إثم وباغي يختلف أما عند الإطلاق فيكون هذا بمعنى هذا نعم في نعم المعاصي فسوق لكن حصلت كفر ما يكون مخرج ولهذا قيلنا ذكرنا لكم ولكن لا نطلق على المعصية أنها كفر إلا إذا أطلق عليه الشر لكن هي من خصل الكفر الإنسان تبع هواه فيها نعم, نعم. هي قلنا ألف... نجمع بين ان الملقي بالكلمة متعمد لكنه مهتم بها لا يقيدها باث فهو متعمد ولهذا يهوي بها في النار سبعين خريف أو أبعد ما بين السماء والأرض ففرق بين المتعمد اللي ما يعني ما قالها وفرق بين من لم يقصد نعم لا، المسؤولة يكون كذابا في الجبان قال نعم الكذاب قال لا هذا يفعل على الدواب ولا على أفراد الأفعال لا حتى أفراد الأفعال الكذب من خصام النافقين فإذا كذب الإنسان مرضى صار فيه خصام من خصام النافقين ولكن حتى لو كان كذابا في كل أوقات ما يكون كفرا مطلقا يعني بمعنى مخجعا من الله نعم لا لا عن ي... يرتفع عنه كمال الايمان متى بسن أن ما ذكر في هنا الإيمان وليس ولا سيقدم فالمراد به هنا في الكمال نعم الله عز وجل انما المبيون اخوه وقال لي اخواني المنافقون قالوا لي هل يعني يصح <تصفيق> ظاهر أما المؤمن وإخوة ظاهرا أو باطِن؟ ماذا؟ هي هي هي حتى ظاهر مسأخ يجي اثنين صلوا إلى جنب بعض واحد يصلي وهو لا يؤمن بالله لكن مع الناس والثاني يصلي مؤمنا بالله مخلص له هم ظاهرا؟ نعم ظاهر الرخ كلهم في صف واحد وخلف إمام واحد نعم لا منافقون الظاهر الكفر مطلق. لا يمكن ب قد يكون بعض المنافقين لم يكفر الكفر مطلقا. يسرأقروا يسرأقروا بل لكفر وبعضهم كافر كفر مطلقا من أصل ما, ما من الأصل ليس قريبا من أيمان. نعم. نعم هذا هذا هاد خلاف الظاهر ولا له معنى صحيح لكنه خلاف الظاهر نعم صلى الله عليه وسلم قالوا لا عاد اخاف مود مثل ما المعنى بالايه يا شيخ كيف قال عز وجل وا الى عاد اخاف يعني أخوه ظاهر يا شيخ وش تقول نسبا نعم ولهذا أه. انظر إلى أصحاب الأيكة في سنة الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لما كان ليس من قوم قال إذ قال لهم شعيب أما أهل مدين ما قال لهم وإلى مدين أخاهم شعيبا قد الله كيف؟ لا ما يعني على قول ولكن يعني لو احترضت فلقيت مصيبة ما عندك يعني هم يدعون أنهم إخوة وأنهم مدرّن واحدة ويصلون مع الناس ويتصدقون. فياقُنت نحن مخلصين لكم، نحن نحن إخوة لكم. شيخ من على أمر القتل، الشيطان <تصفيق> ولا بل أحياء بربهم يغزقون فرحين بما آتاه الله من فضله ويستبشرون بالذين لن يلحقوا به من خلفهم من خلفهم أن لا خرص عليهم ولا هم يحزنون تستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قر للذين أحسنوا واتقوا أجر معهم الذين قال لهم ناس وإن الناس قد جمعوا لكن فخشوا فزادوا ما وقالوا حسب الله ونعم الوكيل كانوا قلبو بنيمة من الله وفضل لم يمسسوا واتبعوا رضوان الله والله رضي بفضلنا أوذي من الشيطان رجيم قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في مناقشة نعم سعيد ها أي الذين قالوا طيب قال الله تبارك وتعالى الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لا أعطونا ما قتلوا أينما قول القول في قابل إخوانه سام أو سامة مدي صاحب الطاقية اسمك يرام حمد أينما قول القول في قولها الذين قالوا لإخوانه جمال لو أطاعونا هذا ما قول القول طيب وما موضع قوله وقع من الإعراب هل لا اللي لألي ورأ أنت أين ألي وضع يده على الحت نعم نعم الحال، وقد قاعد المجتمع. ألا يجوز أن تكون معطوفة على قالوا، على قالوا التي أصلهم وصي. قال الله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا لو هنا، لو ما ما نوى، لو أطاعونا ما قتلوا. لكن ما هي عرابة ما أريد المعنى عرابها شرطية عرابها شرطية فعلوا الشرط أجاد أطاعنا وجوابوا أطاعنا وأجوابوا ما قتلوا ما قتلوا طيب لو تأتي إلى معان منها أن تكون شرطية سام، آه، و لا أفهم هل تعطي لا غير الشرب؟ نصارية <تصفيق> مثل قد والله سبحانه والله تعالى وجل وجه نعم طيب قوله تعالى ان كنتم صادقين الجمله هذه اين كنتم صادقين نعم الجملة كيف اسميه هو في في فعل مبدوء بالفعل؟ إن أدت نص. إيه. خالد. مش صلاحي شيء. الجملة هنا في إن كنتم صادقين. ما هي؟ شرطية شيء. شرطية. أين فعل الشرط؟ الشرط. أين الجواب؟ الجواب أكتر في فكين فكين فكين فكين ولا جوابا؟ نعم. فكين إن الجواب محتوى التقييم كلهم صادقين فدر على مصحفنا. إيه نعم. صحيح وهذا فيها قولان بعضهم يقول إنه الجواب محذوف وبعضهم يقول ان لا تحتاج إلى جواب لأنه علم مما سبق وهذا اختيار من قيمة رحمه الله في هذه الآية من الفوائد التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول يؤخذ من قوله قالوا وقعدوا قبح الفعل من قوله من كونهم والقول من قولهم لو أطاعون ما قتل ومن فائدها أن هؤلاء مع قبح قولهم وإدخال الندم على قومهم اعترضوا على القدر بقولهم لو أطاعون ما قتل ومن الفائد أيضا الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حُرُول القدر لا يجوز، لأنه سيقع في, في سياق الزم، وهو كذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابك شيء يعني بعد بذل الجهد، فلا تقل لو أنني فعلت، لكن كذا وكذا. أما لو قاله إنسان خبرا. لا اعتراضا على القدر ولا ندما على ما وقع فإن هذا لا بأس به ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحديث ولا أحللت لكم ولا أحللت معكم وليس هذا من باب التمني كما ذهب إليه بعض العلماء وأن لو استعملت في تمن الخير فإن قل هي خبر وهذا يقال كثيرا قد تقول للشخص لو زرتني بالأمس لأكرمتك ومع شبه ذلك تريد بذلك الخبر وعلى هذا بنقول إن استعمال لو يكون على وجوه الوجه الأول أن يكون اعتراضا على القدر فهذا لا يجوز وهو منازعة للرب عز وجل في قضائه وقدره الحال الثاني أن يكون مثاراً أس عجل أحمد أن يكون مثارا للندم والتحسر فهذا لا يجوز أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال إن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكن كذا وكذا الثالث أن يكون خبرا عن الواقع فهذا لا بأس به لأنه لا يحمل الإنسان على الندم وليس فيه منازعة لقدر الله عز وجل وهو يقع كثيرا في كلام الناس ومن فوائد هذه الآية تحدي هؤلاء الذين قاروا هذا الكلام بدفع الموت عنهم بقوله قل فذرؤوا عن أنفسكم الموت ومن فوائدها أنه لا يمكن ترقى الموت لأنما وقع التحدي به فإنه لا يمكن وقوعه إذا لو أمكن وقوعه لم يكن للتحدي به فائدة ومن هنا نعرف أن قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعت من تنفذ من قار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذن إلا بسلطان لا يصخر تنزيله على وصول الناس الآن إلى أعماق الفضاء وإلى الكواكب أنا ما نبأ عليك يا عاد وإلى أعماق الكواكب كما زعم بعضهم حينما وصل الناس إلى القمر وحلوا به قالوا إن هذا مما دل عليه القرآن لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان العلم فهؤلاء أوتوا علما. حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه فالقرآن شاهد لذلك ولكن هذا في الحقيقة تحريف للقرآن فالقرآن في في الآيات هذه إنما هو للتحدي بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان يسأله من في السماوات والأرض كل يومه في شان يا معشر الجن والإنس إن استطعت من تنفذ من طال السماوات والأرض فانفذوا يرسلوا عليكم أشواظ من نار ونحاس فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان وهذا كله يدل على المراد بذلك متى التحدي ويكون يوم القيامة وهو في الدنيا ولهذا نقول هؤلاء لو نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السماوات والآية فيها التحدي في هذا وهذا والمهم أنه لا ينبغي أن نخضع نصوص القرآن من أجل أن نقول إنها دالة على ما حدث أو ما يحدث بل نقول ما حدث أو يحدث إذا قامت البراهين على صدقه فإنه لا يحتاج إلى أن نقحمه في دلات القرآن نقول هذا شيء وقع وشاهد به كل الناس فهو صحيح ولو كنا, لو كنا نقحم كل ما جاء أو كل ما حدث من العلوم في الوقت الحاضر في القرآن لكننا نحمل القرآن ما لا يحتمل وليعلم أن تفسير القرآن تعبير عن إرادة الله بهذا الكلام أو تعبير عن مراد الله فمن فسره بغير ما يظهر من مراده فهو كاذب على الله مفتر عليه فالمسألة ليست هينة يعني أنا قد قد أبيح لنفسي أن أفسر كلام واحد من الناس وليس كذباً على الناس كذباً على الله كذباً على الناس لكن لا الصبيح لنفسي أن أقول في كتاب الله ما لم نعلم أن الله أراده فالمفسر يشهد على الله بأن الله أراد كذا فليحذر أحذر من من هذه المسألة من فوائد الآيات الكريمة بل تكليف النبي عليه الصلاة والسلام تكليفا خاصا بإبلاغ الشيء من القرآن أو من جادلة أحد من الناس بقوله قل فدروا قل فدروا يعني أنت جادلهم وتحدهم فقول إدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ومن فائدة هذه الآية الكريمة معاملة الناس بما يظهر من حاله لقوله الذين قالوا لإخوانهم وقاعدوا فإنه سبق لنا أن قلنا إن الصواب في الأخوة هنا الأخوة الظاهر لا أخوة النسب لأنه لسه كل من قتل في أحد يكون له قرابة لهؤلاء المنافقين ثم قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فيها قراءة قتلو وقتل وكذلك تحسب وتحسب كلاهما سبية ولا تحسبن الخطاب هنا إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه فإن كان لكل من يصح توجيه الخطاب إليه دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وإن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه غيره بالتبع فيكون المقصود قصةً أولياً أو بهذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره تبعاً له أما إذا قلنا أنه الخطاب موجه لكل من يصرح توجيه الخطاب إليه فهو عام يعني ولا تحسبن أيها المخاطب هذا على الثاني أو ولا تحسبن أيها النبي هذا على الأول والحسبان هنا بمعنى الظن يعني لا تظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم وقوله قتلوا في سبيل الله يشمل من قتله العدو ومن قتل حرفة للعدو كما لو ارتد السهم على حامله فقتله فإنه يكون مقتولا في سبيل الله وقوله في سبيل الله بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المراد بذلك. من قاتل لتكون كلمة الله العليا وذلك حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفي لفظ يقاتل ليورى مكانه أي ذلك بسبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانئة قال من, قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله من الذي سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اخونا نعم ما الذي سوء الاسئله الموجه له نعم نعم إذن من الله من من المراد بالذين قتلوا بسبب الله هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله العلم لا شجاعة ولا حمية ولا ريعة الشجاعة معناها أن الإنسان تحمله شجاعته على أن يقاتل لأن الشجاعة يحب القتال كما أن الصياد يحب الصيد صياد السمك في البحر يحب الصيد وإن لم يجني إلا شيء قليلا وكذلك صياد الطير في الهواء يحب الصيد وإن كان لاجني إلا قليلا الرجل الشجاع يحب أن يقاتل فلو أن رجلا قاتل من أجل الشجاع عملته ججاعته على القتال فهذا ليس في سبيل الله حمية وطنية أو قومية فليس في سبيل الله فمن قاتل من أجل الدفاع عن الديار فقط فقتاله مساول لقتال الكافر حتى الكفار يقاتلون دفاعاً عن عن بلده، لكن من قاتل دفاعاً عن بلده من أجل أنه بلد إسلامي ليحمي الإسلام في هذا في هذا القتال فهو فهو في سبيلنا، ولذلك يجب إذا وجهنا الجند للقتال دفاعاً عن الوطن أن نقول لاحظ أنكم تدافعون عن وطنكم باعتباره، هاه إيش؟ وطن إسلامية، لا مجرد وطنية، نعم، والثالث رياء قاتل رياح فقط لوراء أنه رجل يقاتل في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله، حتى لو كان هناك نيات أخرى قاتل لمجرد طاعة أميره فقط، هذا ليس في سبيل الله. يعني الرسول عليه صلى والسلام عليه سئل عن ثلاثة، ولا أجاب عن كل واحد بعينه. بل أجاب بكلمة جامعة مانعة لأجل أن تشمل حتى النيات الأخرى سوى هذه الثلاث ربما تأتي نيات أخرى غير هذه الثلاث فتخرج بالحديث أو تدخل فيه من قاتل إن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله طيب هؤلاء الذين ينقذوا في سبيل الله منهم هل هم أهل بدر أو أهل أحد أو هو عام هو عام عام لكن أول من يدخل فيه الشهداء في بدر وفي احد لا شك وقولها ولا تقتلوا في سبيل الله امواتا في سبيل الله سبيل الله طريقه ويطلق ويضاف احيانا إلى الى المؤمن قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما اتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فهو يضاف الى الله باعتبارين باعتبار أنه واضعه هو الذي شرع هذا هذا الطريق واعتبار أنه موصل إليه ويضاف إلى المؤمنين باعتبار واحد وهو أنهم هم الذين سلكوه هم الذين سلكوه نعم هنا مرافل الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع هذا الدين وأن هذا الدين يوصل إليه نعم في سبيل أموات أموات هذه مفهوم ثاني لتحسب لأن حسب ينصب مفهومين أصلهما المبتدا والخبر بخلاف كسى وأعطى فإن تنصب مفهومين ليس أصلهما المبتدا والخبر نعم يقول أموات بل أحياء هنا قال أمواتاً بل أحياء والمعروف أنه إذا قتل مات فكيف ذلك؟ المراد لا تحسب أن أنهم ماتوا وانتهوا لا هم ماتوا لكن انتقلوا إلى حياة أخرى أفضل مما فارقوه فيكون المعنى لا تحسب أنهم أمواتاً يعني أنهم ماتوا وانتهوا ماتوا وانتهوا لا ليس الأمر كذلك بل هم أحياء ماتوا أميتة الدنيا ولكن هم أحياء حياة أخرى تتميز عن الحياة الدنيا وهي خير وأفضل وقول بل أحياء عند ربهم عند هذه تبدو القرب من الله عز وجل وهو كذلك فإن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تارجع إلى قناديل معلقة تحت العرش، فهذه عندي خاصة يمتاز فيها بالقرب من الله سبحانه وتعالى، فهذه فقوله. بل أحياء عبالهم أحياء والمراد بذلك حياة أرواحهم أما أبدانهم فقد ماتوا لا شك لكن أرواحهم حية حياة برزخية ولهذا قال عند ربهم وليست الحياة المطلقة التي هي حياة الدنيا لأنها لو كانت الحياة الدنيا ما سروا قتلوا في سبيل الله لكانوا باقين ولما صح أن يدفنوا. وهم فارقوا الدنيا ودفنوا لكنهم أحياء عند الله عز وجل حياة, حياة لا تشبه حياة الدنيا وقوله يرزقون أي يعطون لأن رزق هو في اللواء العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة والقربة واليتامة والمساكين فارزقوهم فارزقوهم أعطوهم يعني يعطون مما يعطون يعطون من, من رزق الله في الجنة حيث شاء ولكن هذا العطاء عطاء ناقص بالنسبة للعطاء الأكمل الذي يكون بعد البعث لأن العطاء هنا يعني قبل القيامة عطاء للبدن وعطاء للروح وكلاهما ناقص بالنسبة لما بعده فهو عطاء للبدن لأنه في القبر يفسح لهم مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها ونعيمها لكنه لا يتمتع التمتع الكامل كذلك الأرواح لا تتمتع التمتع الكامل في وجودها في الجنة يكون التمتع الكامل بعد, بعد البعث حين تلتقي الأرواح بالعجسات اللقاء الذي لا لا مفارقة بعده لأنه إذا التقت الأرواح في البعث فلا مفارق تبقى عبد العبدين وحين إذن يحصل كمال النعيم ثم قال فرحين بما آتاهم الله من فضله الفرح ضد الحزن وهو قريب من معنى السرور قريب من معنى السرور المعنى أنهم مسرورون بما آتاهم الله من فضله وكما يشاهد ياسر أنها منصوبة الآن فرحين على أي شيء هي حال منصوبة على الحال ولكن هل هي حال من الضمير المستتر في أحياء؟ بل أحياهم حال كونهم فرحين أو حال من الظرف عند ربهم أي من متعلق الظرف أو حال من نائب الفاعل في يرزقون نعم كل هذا جائز كل هذا جائز والمعنى لا يختلف فيه اختلافا كثيرا وقول فرحين بما آتاهم الله أي بالذي أعطاهم من فضله ولم يبينه سبحانه وتعالى بل أتى به مجملاً لأنه ذكر مفصلا في آية أخرى بعد دخول الجنة يوم القيامة وأما هنا فهو إجمال بما آتاهم الله من فضله آتاهم بمعنى أعطاهم وأما أتاهم فبمعنى جاءهم نعم يقول آتاهم الله من فضله الفضل في اللغة الزيادة والمراد بالفضل هنا ما تفضل الله به عليهم من النعيم الذي لم يكن يخطر على باله قال ويستبشرون بالذين من خلق لم يلحقوا بهم الواه هنا حرف عطف وهل هي معطوفة على فرحين من باب عطف الفعل على الاسم أو معطوفة على يرزقون نقول يحتمل هذا وهذا ولكن لا يختلف المعنى كثيرا. المعنى لا يختلف كثيرا. قول يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا. نعم يبشر بعضهم بعضا. بما سيذكر فمعنى استبشر أي بشرا غير أو استبشر دخلت عليه البشرة ب ب إيش في عدي غيظ، وقوله بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم، يعني بإخوانهم الذين لم يلحقو بهم، ولم يعني ولم يقتلوا حتى الآن في سبيل الله، ألا خوف؟ قول ألا خوف؟ هذه أنصارية، لكنها أدغمت بلا ألا خوف؟ والقاعدة الأخيرة في الكتابة أن تكتب أن لكن القاعدة القديمة أن لا تكتب وهنا لم تكتب أن خوف لكن أصل كلمة أن لا طيب أن هنا يقولون إنها بدل من قوله الذين لم يحقوا وكأنه قال يستبشرون بالذين لمن حقوا بهم من خلفهم بأن لا خوف عليهم ونوع البدل هنا إيش؟ نوع البدل لا بدل اجتمال لأن الخوف ليس بعض الإنسان بدل اجتمال يعني يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولاهم يحسنون. الله خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم. ولاهم يحسنون على ما مضى من أمرهم. لأن الأصل أن الخوف للمستقبل والحزن للماضي. الله خوف عليهم ولاهم يحسنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الجملة الاستفهية تبين استبشارا. سببه غير السبب الأول. الأول سببه أنهم ينتظرون إخوان لهم لم يلحقوا بهم والسبب الثاني للسفشار ما أنعم الله عليهم من النعمة والفضل. وهنا قال السفّشون وقبل وقبل بقليل يقول فارحين بما آتاهم الله. ولا منافاة بينهما فهم فرحين بما حصل ويستبشرون الذي سيحصل فهم فرحين بما أتهم الله مغتبطين به مصرون به ومع ذلك يستبشرون بفضل زائد ولهذا قال بنعمة من الله وفضل ومن ذلك أنهم يؤملون النظر إلى وجه الله وأنهم بشروا بأنه بأن حالهم لا خلود ولا موت ويستبشرون, أي ويستبشرون أيضاً بما وعدهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وما زالوا يذكرون بأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فيها قراءة وإن الله وأن الله الفتح فعلى قراءة الفتح تكون معطوفة على على نعمة أي وبأن الله وعلى قراءة الكسر تكون نافية من الله عز وجل لا من كلامه يعني يستبشرون بنعمة من الله وفضل والله تعالى قد جازاهم على عمله وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين أي لا يتركه هملا وسدا بل لا بد أن يثيبهم عليه والجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وغيره اللام بإن واللام والقسم ما فيه لا وقسم ما في قسم إذا مؤكد بإيش بإن فقط نعم. وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذه الآيات فيها فوائد الفائدة الأولى فضيلة القتال في سبيل فضيلة من قتل في سبيل الله يكونهم أحياء عند الله عز وجل من فوائدها أيضاً الترغيب في الجهاد ترغيب في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة ولكن هنا مسألة هل يشرع للإنسان أن يجاهد ليقتل في سبيل الله أو الذي يقع الذي يجاهد لتكون كلمة الله العليا الثاني ولهذا ينبغي الإنسان إذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله أن ينوي أنه يقاتل لتكون كلمة الله العليا لا لمجرد أن يقتل في سبيل الله لأن كونه في سبيل الله مفرع على كونه يقاتل لتكون كلمة الله العليا حتى أن بعض العلماء يقول إذا قاتل من أجل أن يقتل فقط فهذا قاتل ليموت ولكن القتال الحقيقي هو أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا وهو وإذا قتل فهو بسبيل الله وبعض العلماء يقول لا بأس أن ينمو بالجهاد أن يقتل في سبيل الله لأنه لن يتم له أن يقتل في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا ولكن حتى لو قيل بهذا فإن النية ال... ال... الأولى والرطبة الأولى هي العليا أن يخرج ليقاتل لتكون كلمة الله العليا ثم يتمنى الشهادة بناء على على هذا ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه يصح نفي الشيء باعتبار لا نفي مطلقا لقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فإن نفي كونهم أمواتا هنا يراد به الموت الذي حصل فيه العدم بلا فائدة وبدون ثواب ومن فائدة هذه الآية الكريمه فضيلة الشهداء بكونهم عند الله لقوله تعالى بل أحياء عند ربهم ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إبطال حجة من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره يرزق وقال إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة ولا شك فيها أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة لكن قولهم إنه حي في قبره يرزق إن أرادوا أنها حياة برزخية فهذا حقيقة، وإن رادوا أن حياة دنيوية، فهذا كذب، لا شك، لأنه لو كانت حياة دنيوية، ما قص ولا كفت ولا صل عليه ولا دفن، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم وأد النبي صلى الله عليه وسلم تفنو حيا، ولا يرد على هذا أنها ترد عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه. لأن رد الروح في البدن في القبر ليس كردها في حياة الدنيا بل هو رد خاص ولذلك لا يحتاج الميت في قبره إلى طعام ولا شراب ولا هواء وإن ردت إليه روحه من فوايد هذه الآية الكريمة أن أرواح أن الشهداء يرزقون يرزقون وهم عموات لقوله بلحاون عند ربهم يرزقون ولكن هذا الرزق هل يحتاج إلى ما يحتاج الناس في الدنيا بمعنى أنه يحتاج إلى براس في القبر أو الدبر لا لأن هذا رزق أخروي والرزق الأخرى ولا يحتاج إلى ذلك حتى أهل جنة باقون فيها أبد الآبدين ولا يحتاجون إلى هذا وإنما يخرج الطعام والشراب بصفة عرق ولكنه ليس كعرق الدنيا أيضا عرق منتن كريه رائحة بل هو أطيب من رائحة المسك اللهم جل منه فهذا معنى قوله عند ربهم يرزقون نعم مصطفى. الحديث الذي بنصنه أبو كعب أو كعب المال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طير على قطعة حتى يرجع الله إليه. ما الفرق بين المؤمن وأنه؟ يرى بعض العلماء أن المراد بالمؤمن هنا المؤمن المجاهد الذي قتل بسبي الله، ويرى آخرون أنه عامه الصحيح وأن الفرق. وأن نسمة المؤمن في الجنة طائر يعلق فيها يعني يأكل منها، وأما الروح الشهداء فإنها في أجواء في في حواص الأجواء طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة، فهي كما أنها كما أنها تمزق بدنها في الدنيا أبدلها الله تعالى بأبدان أخرى. درا على أبيات أخرى وهي هذه الطيور الخضر فتمتاز أرواح الشهداء عن عن بقية المؤمنين بهذا وهذا هو الأقرب يعني الشيخ كل الأرواح في <تصفيق> هذا هو الأقرب أن أرواح المؤمنين في الجنة لكن يقول المقيم رحمه الله قد تحبس بعض الأرواح بسبب مثل الدين مثلا قد يمنع من دخول من دخول النسمة الجنة وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة هل تكفر الذنوب فقال تكفر كل شيء ثم جاءه جبريل فقال إلا الديت. فقال إلا الديد وهذا يدل على أنه قد يحبس ثواب المجاهد عن إذا كان عليه دين فقد يكون هناك عواق لكن الأصل أن أرواح الممين في الجنة هذا هو الأصل نعم نعم نضميقا. لا نظمية نعم نظمية ينفع في الماء لا يكون فرحين حالة يكون من أحيا يكون أحيا حالة يكون من بسم الله عشره دائم ما حزن نعم شو شو شو. عندما عمر بن جموح أراد أن يخلط في الجهة بسبب الله أراد يقول نعوه ابن عام رسول الله رسول نعم يعني جهاده وما ما خرج للنهار. وينزل جنة؟ ينزل جناة بناء على أنه خارج لتكون كلمة الله العلية. ولهذا إذا خرج السالج لتكون كلمة الله العليا لتكون كلمة الله حصل له هو حصل له هو هنا، لا الشهادة ما ماثبت، لكنه قد قد وجد وقاعة تدل على أن الأرض لا تقلوم، ولكن الذي يقيل تقلومهم الأنبياء، حرم الله على الأرض أن تأخذ سدنا، نعم. أما قرأتها الكرس لتحفظه فقد أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليه لما جاء أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله الشيطان قال صدقك وهو كذوب وقال من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله يحافظ ولا أقربه الشيطان حتى أصبح فإذا قرأ الإنسان لهذا الغرض حصل له هذا الغرض لكنه يكون ناقصاً عن من قرأها للتعبد بها وحصول الغرض الثاني أكمل نعم ويستبشروا حكولاً أنتم العطفة على فريحين نعم دا طيب فريحين وصولاً إلى نزل تقدير كلام فريحين ومستبشرين يعني لو كانت يستبشروا نسماً لكانت ومستبشرين طيب هذا ثبوت أنه يدل على الرحل ويستبشرون إيه لأنه فعل فعل مو والفاعل هو الواو مه الواو هذي مين؟ علمت إعراب الواو هو أسم ضمير نعم. يقول الله تعالى ولا تحسبن الذين لا. الأخر. بالنسبة الشيخ أشو هذا؟ أتقال بينكم؟ الشيخ بالنسبة للصحابي <تصفيق> الذي بايع رسول الله على يدخل أسم من هنا ويخرج من هنا هذا يدل على أن نيته أن يقتل شيء. إنك إنهم يعرفون ما ما يقتربوا هذه القتلة إلا إذا كان إذا كانوا قد نوى أن تكون كلمة الله العليا يعرفون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> خالد <تصفيق> نعم توي المصدر في أيهول نعم طيب هذا النث هل مناه النهي أو مناه الشيء المستحيل؟ يعني يعني لا يمكن لنبي من يعني من طيب الغلول هنا غلول النبي هل هو الأخ من الغنيمة كما هو غلول غيره أم غلول النبي شيء آخر؟ ه يعني أقول الغيغل من الغنيمة سليم يشمل يشمل الاثنين صح يعني لا هذا ولا لا يمكن أن أقول من الغنيمة ولا يمكن أن أقول من ما أوحى الله إليه فيكتم العلم الذي علمه الله طيب يشكل على بعض الناس يأتي بما غل يا عبد الله لماذا جاءت على هذه الصيغة يأتي <تصفيق> مزمذ لماذا لماذا جزم لانه الشرط هذا الشرط كيف هذا الشرط هذا يغل كأن الناس سيخالفون ها ومن يخلل طيب حسن لقراءة محبوب نعم لقد من الله ماذا كانت هذه منا لأن, من لأن الله أخرج به الناس من الظلمة إلى الله به الناس من الظلال إلى الهدى طيب ومن الشقاء إلى السعادة قاد رسولا من انفسهم وفي سوره الجمعه رسولا منهم ما الفرق نعم ومنهم ما حضرت نعم يعني من, من المؤمنين هاي عام على جميع المؤمنين من أنفسهم يعني من جنسهم صح ومنه قوله تعالى لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير طيب تقرأ ما في قوله ما أصابكم شرطية شرطية كيف شرطية هو ما يستقيم المعنى كان شرطية ابن داود موصولة طيب طيب هو يقول له موصولة ماذا تقولوا تقوله جماعة صحيح طيب لماذا اقترنت الفاء في خبرها فبإذن الله ها؟ لا. ها؟ نعم لمشابهتها للشرط في العموم لمشابهتها للشرط في العموم ما المراد بإذن الله هنا الإذن الكوني أو الشرعي الكوني هل تعرف أن الأذن ينقسم إلى قسمين كوني وشعري هل تستطيع أن تأتي بامتلاه؟ الأذن الكوني نعم لا ال الأذن الكوني ما يتعلق بالكوي بالكوي والشعر ما يتعلق والنواهي. بالشرع على وان على طيب هنا تقول إنه إذن كوني كذا طيب ما الفرق بينهما أي الكوني والشرعي من حيث وقوع المأذون فيه وعدمه الكوني لا بد من نعم لا بد أن يقرأ إذا أعلن الله بشيء كونا فلا بد أن يقع وشرعًا شرعا لا يزم برقوة. تمام قد يحكم الله بالشيء ولكن لا امتثه الناس نعم قوله وليعلم المؤمنين نخليه للواحد بعدك خالد لبعده لبعده الذي نقال الذين قالوا لعوالي وقالوا لو أطعبنا ما قتلوا الجملة قاعدوا معطوف على إيش إن تكون معطفة على قاعدوا أو تكون في حال في ماذا نصبع الحال يعني وقد قاعدوا طيب في قوله ما قتلوا قراثا ما قتلوا وما قتلوا <تصفيق> نعم وما قتلوا من الأعراب لا. لا أين الشرط لو، لو شرطية هذه الشرطية لو جازمة أو غير جازمة جازمة, جازمة. غير جاهز، غير جاهز. قال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا كفون عوجهم نار ولا عنقهم واضح؟ طيب. في قوله تعالى وأن الله قراءته. ما الفرق بينهما؟ <تصفيق> اهل متى تكون السنه على قراءة الكسر وعلى قراءة فاتح وش اللي قبل خوف عليهم لا خوف خوف عليهم. نعم. فهد. يعني هذا نعم. طش. نعم سامي مع الأول تصيدون. نعم. وهل تحتمل البدلية كيف طيب نعم تأتي سببية لكن ما سألناه لكن إذا قلنا إنها بدلية فهل المعنى قم كثيرا بدل قم قليل أو أن المعنى عوضا عن عممًّا أتاكم الله غمًّا عوضا عن الغمًّا الذي جعلتمه من رسول نعم إذن غمًّا إما أن تكون ألبان المصاحب أي غمًّا مسعوبًا بغم يعني غموماً متعددة أو غمًّا بدل غم عوضا عن حيث غممتم الرسول صلى الله عليه وسلم طيب قوله أمنة المعاسم إعرابها نعم. من أمن. هذا وش وجه. آخر. تكون بدل لا. غلب عظيم وغلب عظيم. مفعول ده. أو صفر. هل لا يمكن أن تكون أمنة مفعول عجله ونعاسا مفعول به. إنما يجوز هذا وهذا ويجوز أن هذا الاجتماع كما قلت طيب قوله وطائفتهم قد أهمتهم كيف رفعت والتي قبلها منصوفة يغسى طائفة السنافية خبرها جملة أهمتهم نعم فهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا, ف... لا ف... ف... اللو... اللو... اللو... اللو هذا لو ها... يقولون يخفون في انفسهم انكار بدون... لك يعني النفاق يعني يخفون الكفر ولا يظهرون هذا قول قول ثاني أنهم يخفون قولهم هل لنا من الأمر من شيء نعم في بيوتكم فيها قراءات بيوت ها؟ كيف نعم نعم يلا فهد نعم بالضم في وثبك والثانية في في وثبك والثالثة ها هذه من كيسك خاله ها لا الثمان ضم في كسره ذا وكسر الدال حتى مكسوره على كل حال لانك تنازلت عن القراءة الثالثة لا احنا ما قلنا شده واجبه ها اذا قراته يلا يا بيد الله إن الذين تولوا قوله تعالى إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسب وما معنى استذلهم لكن ما معنى استذلهم لخضياً وقعهم في في الزلف طيب والب في قول ببعض ما كسبوا معناه سببية طب هل تفهم من هذا أن الذنوب تكون سببا للذنوب ما هو الذنب الأول والذنب الثاني ما هو الثاني؟ نعم ايه؟ الدنب الثاني الثاني سامي تولي يوم تخجم نعم صحيح تولي يوم تخجم عليها والأول المخالفة المخالفة أو ذنوب ما ذكر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 فلا تخافوه وخافوني ان كنتم مؤمنين <تصفيق> علم الشباب القديم قال الله تبارك وتعالى يسبشرون بنعمه من الله وفضله وان الله لا يضيع اجر المؤمن واخذناه اليس كذلك اخذنا فوائد منين قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء ووجه الدلالة قوله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولكن هل هذه الحياة كحياة الدنيا لا بل هي حياتهم من يتكلم؟ خنا؟ طيب، حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. من فوائدها أنه إذا ثبت هذا للشهداء، فإنه يثبت للأنبياء من باب أولى. فالأنبياء وأحياء ويمتاز الأنبياء. عن الشهداء بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم بخلاف الشهداء فإن الأرض تأكلهم ولكن قد لا تأكلوا بعضهم إكراماً لهم ولف الأصل أنهم كغيرهم تأكلهم الأرض ومن فغير الأيات الكريمة إثبات عندية لله عز وجل أي أن يكون أحد من الخلق عند الله بقوله بل أحياء عند ربهم وهذه عندية خاصة هذه عندية خاصة كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يستدونه ثم قال تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله من فوائدها أن هؤلاء أن هؤلاء الشهداء لهم شعور يفرحون لأن الفرح من الشعور النفسي وهل يحزنون ذكر في بعض الآثار أن الميت تعرض عليه أعمال أقاربه فإذا كانت سيئة حزن وإن كانت حسنة فرح لكنها آثار يشك الإنسان في في صحتها ومن فائدة هذه الآيات الكريمة قول فرحين بما أعطاه الله من فضله أن هذا الثواب الذي يناله هؤلاء الشهداء ثواب عظيم وجه وجدلالة أنه من عندي إلهنا عظيم ذي إفضل والثواب يعظم بعظم رحمة كمل الثواب يعظم بعظم المثيب ناسيم وقال وقد قال من فضله ومن فوائد الآيات الكريمة عن الفضل لله على عباده في الدنيا وفي الآخرة لقوله بما آتاهم الله من فضله فكما أن لله فضلا في الدنيا له فضل في الآخرة فمن أمثلة فضله في الدنيا قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله رغبون فهذا فضل دنيوي ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن هؤلاء الشهداء يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من بعدهم يعني يستبشرون بأنه سيلحقهم أناس شهداء يكونون في منازلهم ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء الشهداء ليس عليهم خوف ولا حزن لا خوف يتعلق بالمستقبل ولا حزن يتعلق بالماضي أما كونه لا خوف عليهم في المستقبل فلأنهم قد أحلهم الله جنات والجنة من يدخلها ينعم ولا يبأس ويصف فلا يسطل ويحيى فلا يموت وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأهل, وأهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنيا ولهذا لا تجد أحدا أنعم بالا وأصر حالا من المؤمن إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن أذنب السافر ودائما مع الله عز وجل في حكمه الكوني وفي حكمه الشرعي راض بقضاء الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأن المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له وإن أصابته السرع شكر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى لا يذوقنا فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ذكروا أنه قال إلا الموتة الأولى مع أن الموتة الأولى قد خلصت لأن نعيم أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة، وأما كونهم لا يحسنون على ما مضى عن الشهداء، فلأنهم استكملوا عملا من أفضل الأعمال، وهو الجهاد في سبيل الله الذي عدا إلى الشهد، فلا يحدث من خرج من الدنيا شهيدا فقد خرج أكمل خروج في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم، نعم. وثم قال عز وجل يسبشرون بنعمة من الله هذا درس الليلة يسبشرون بنعمة من الله وفضل نعم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة استبشار الشهداء مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من الفضل لأن الاستبشار الأول فيما يكون لأخوانهم والثاني فيما أنعم الله به عليهم فهم لهم استبشارات متعددة حسب ما يجلون من النعيم ومن فائدها اسناد النعمة إلى مستيها وهو الله لا يرون لأنفسهم فضلا بل يرون الفضل والمنة لله عليه ولهذا قال بنعمة من الله وفضل ومن فوائدها عظم النعمة التي يعطونها وجهه أن الله أضافها إليه وإضافة العطاء لله يدل على عظمته ومن فوائدها من فوائد الآية أن كل مؤمن فلن يضيع الله أجره لقوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أو على الطرعة الثانية ماهي وإن الله الله عز وجل لا يضيع أجر المؤمن كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات عدل الله عز وجل وذلك بعدم إضاعاته أجر المؤمنين والآيات في هذا المعنى الكثيرة ومن فائدها فضيلة الإيمان وأنه سبب للحصول على الثواب والأجر قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول هذا أيضا ترسل له الفوائد هذا السلف الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسن منهم واتقوا أجر عظيم الذين يحتمل أن تكون بدل مما سبق أو نعتل ويحتمل أن تكون مبتدعًا فعلى الثاني يكون خبرها جملة للذين أحسن منهم واتقوا أجر عظيم يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قرح استجابوا بمعنى أجابوا وانقادوا لله والرسول حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة مرة أخرى بعد أحد لما قيل له إن المشركين أرادوا الكره على المسلمين لما علموا بالجراح الذي أصاب المسلمين والوهن والضعف وقفوا في حمراء الأسد وقالوا لماذا لا نرجع ونقضي على محمد وأصحابه الآن هم في أقرب ما يكون للقضاء عليه فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعدوا للقتال فاستجاوبوا لله والرسول مع ما أصابهم من الجراح والتعب النفسي والتعب البدني لأنه السشد منهم سبعون من ثلاثمائة وثلاثين جمع كبير لا قصر من سبعمائة وستين تقريبا لأنهم كانوا حوالي ثلاثة الذي خرجوا إلى أحد هو رجع منهم ثلث العسكر من ألفين السبعون من من ألفين لا شك إنهم يعني عدد كبير فهم أصيبوا بالقرح البدني والنفس والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جرح وكس وكسرت ربعيته وحصل ما حصل من الأمور التي لا, لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفكارنا لكن لو كنا نشاهدها عين اليقين لكان العمر فظيعا جدا هؤلاء الذين أصابهم القرح وفي قراءة القرح هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين أحسنوا منهم بالاتباع واتقوا بترك المخالف لهم أجر عظيم يعني كثير واسع أجر عظيم كثير واسع ثم قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم هذه أيضا بدل مما سبق أو عطف بيان أو صفة وهو وهي الأقرب وذلك لأن البدل انتبهوا البدل لا يراد به البدل والمبدل منه وإنما يراد به آه البدل الثاني بخلاف النعت فإنه يراد به المنعوت والنعت ولهذا نقول أن البدل هنا ضعيف لأن لو كان المراد البدل لا سقط الوصف السابق كما قال ابن مالك في الألفية التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا الذين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم القائل رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أبا سفيان قد جمع لك يريد الكرة عليك فاخشوهم احذروهم اتقوهم وما أشبه ذلك فماذا قالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الله المؤمن عند المصائف يزداد إيمانا لما أحاط الأحساب في المدينة قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فازدهلوا إيمانا هنا أيضا لما قيل لهم إننا سقد جمعوا لكم زادهم إيمانا إيمانا بالله واعتمادا عليه وتوكل عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا يعني كافينا الله الله جل جلال جلاله وهذه الجملة حسبنا الله فيها مبتدا وخبر لكن الخبر فيها مقدم والتقدير الله حسبنا ويجوز أن يكون حسبنا مبتدا والله خبر لكن المعروف أن المحكوم عليه هو المبتدا والمحكوم به هو الخبر وعلى هذا فيكون حسبنا خبر مقدم والله آخر. حسب الله أي كافينا ولو جمع لنا الناس فإننا لا نخشاهم وإنما نخشى الله عز وجل وهو كافينا ونعم الوكيل نعم فعل إنشاء يقصد به المدح وفاعله لا بد أن يكون محلاً بأل أو مضافاً لما حلي بأل ولا نعمة دار المتقين هذه مضافة لمحلم بألم وهنا نعمة الوكيل الفاعل فيها محلا بألم وتحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص والغالب أن المخصوص يكون محثوفا هذه في هذه الآية ونعمة الوكيل هو ونعمل الوكيل هو طيب الوكيل ليس المراد بالوكيل هنا المتوكل عن غيره ولكن المراد المدافع عن غيره لأن الله عز وجل لا يتوكر عن أحد بل بيده الأمر كله فيكون المراد بالوكيل هنا من؟ المدافع أولا من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرأ هذه مفتوحة درسنا، هه؟ شو رح؟ ووخدت فوائدها. طيب. من أين الفوائد؟ نعم. قال الله عز وجل العين السجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى آخر. من فوائد هذه الآيات الكريمة بيان فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم بما معهم من الأعمال. نالوا خيرية هذه الأمة لأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشتكين لما, لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل وقالوا لماذا نرجع ونقضي على محمد ونسبي ذراريهم ثم تركوا ذلك عادلو وقال في العام وقالوا في العام القادم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لله لقوله: الذين استجابوا لله والرسول ومعلوم أنه لم ينزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى المشركين وإنما الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآت الكريمة أن المصائب محق لمعرفة الرجال وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في وحد كانت محقاً للصحابة رضي الله عنهم لأنه لولا فضلهم وميزتهم على الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح. أيها الإخوة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 اثنان وخمس مئة وألف